فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبْ وَأُوَحِيَ لَهِي لَتُنَبِّئَنَّهُ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَعَلْنَاهُمْ بَاهُمْ عشاء إِن يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَفانا إِن ذهبنا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ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 فأرسلوا واردهم فأدلادل وهو قال يا بشر هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين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 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه شكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين